Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wal laili itha yaghsha Wal laili itha yaghsha Wan nahari itha tajalla tajalla وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى فَأَمَّا ما من اعطا واتقى وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فسنيسره لليسرى وأما من بثلا واستغنى بخل واستغنى وكذب بالحسنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرا فسنيسره للعسرا وما يغني عنه مالهم اذا تردى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِن عَلَيْنَا لَلهُدَى إِن عَلَيْنَا لَلهُدَى وَإِن لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى وَإِن لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْ فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظة. لا يصلها إلا الأشقا. لا يصلها إلا الأشقا. إلا الذي كذب وتولى. الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى وسيتجنبه الأتقى الذي يعطي ماله يتزكى الذي يعطي ماله يتزكى وما ل أحد عنه من نعمة تجزى، وما ل أحد عنده من نعمة تجزى، إلا بث غا وجه ربّه الأعلى، إلا بث غا. ولا سنف يرضى, ولا سوف يرضى